بوك تو أود أو توفة ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى Badebadet virker ikke. Adush la ya'mal. El dush la ya'mal. Der er ikke noget varmt vand. La yujad ma'un saakhin. La yujad ma' saakhin. Kan for få det repareret? Ayumkinukum an ahadan li هل يمكنكم ان تكلفوا احدا يصلحها؟ لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Hæ har ikke altgen. Laju at Balkon, Surfa? Lille Rulffa! Lajug Balkon, lille Rulffa. Der for meget Lami i værelse? Al Rulffor så heber! Al Rulffa saghiber! Hærelid er for lille? Al Rufa ser der الغرفة صغيرة جدا الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا رادياتورن التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. فيانسية التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. السينجيا السعر عالي جدا علي السعر غالي جدا hay något billigare ما هو ارخص عندكم ما هو ارخص Ärter ett vandrarhem هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل احضر اي بنشنات ينرفدن هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ ارتر ان ريستورانت ينرفدن هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟